تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين 110. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرون أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 we hebben het de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 ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسئهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ان الله بما يعملون محيط واذا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ همم ولطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 110. إن تصبروا أتوكم من فورهم هذا ربكم بخمسة آلاف من وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أَوْ يكبتهم فينقلبوا خائبين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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا ت 122. الربا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 123. واتقوا النار التي أعدت للكافرين 124. الله والرسول لعلكم ترحمون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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأوام النار وبئس مثوى الظالمين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 ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين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 Bijzonderheid en het verlies van 129. بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 119. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 110. فبما رحمة من الله ذنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لم من حولك فاعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ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 وَمَا كَانَ لنبي أَنْ يَغُلَّ ومن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أفمن يتبع رضوان الله كمن بَاءَ بِسَخَطٍ سخط من الله ومؤوه جهنم وبأس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.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 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 117. قل فاذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 112. للذين مِنْهُمْ منهم واتقوا أجر عَظِيمٌ عظيم قَالَ الذين قال لهم الناس قَدْ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم حَسْبُنَا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 قل قَدْ جاءكم رُسُلٌ من قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا توفون أُجُورَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ الله ميثاق الذين أوتوا الْكِتَابَ الكتاب لِلنَّاسِ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض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 لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا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 ذلك أدنى أن لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريد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 وابتلوا الْيَتَامَى حتى إِذَا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 115. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 فإن كان لكم ولد فله النثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وَإِنْ كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أَخٌ أَوْ أخت فلكل واحد منهما السدس فَإِنْ كانوا أَكْثَرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث